لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الميك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون كائبون عابدون لربنا حاملون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده